Van harte welkom in de En ik u يَا مَنْ سَيُرَاقِبُكُمْ وَيُحْصِيهِ الْعَدَدَ إِنَّهُ أَعْلَامَ أَيَا سَادُ The first thing that Voorzitter, ik ben de buurt van de school. de wan doen de يَا رَبِّ يومئذ يَوْمَئِذِ نَغُوصُ دَفًا قد يغدو ليلنا وعدانا في تخييركم وانا لا تحذك في لسانك لتعجبك إن عليك اللَّبَدُ تُحِبُّ تحبون وَتَرَغُّ النَّخْرُ وَجُوْمَعَةٌ Well Cause <laughs> Let this. <laughs> ماذا أخذ أبقى أبقى you mm -hmm. and ايحسب الانسان ان أي يترك سدى الم يخلق فجاه مَن كَانَ عَن قَوْمٍ فَكُونَ En ik zie من ذاك الرحمن الرحيم الثاني على إِنَّا اللَّهَ عَمُودُ سَكِينِ إِنَّ مَا شَكَوْا إِنَّ أنت أضراي أو من Hello. <laughs> ويطاعمون الطعام